وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 111. إن الله كان غفورا رحيما 112. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 113. كتاب الله عليكم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 فَالْفِحُوهُنَّ بِإذنِ أهْلِهِمْ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أُخْذٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِلَّا تَيْلَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نُصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصُنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَتَصْبِرُوا قَيِّمًا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَتَّى مَنْ مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثُوا حَتَّى مَنْ مِنْ أَهْلِهِ وَحَتَّى مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِدَ أَصْلَحَهِ وَأَفْقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا 119. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 110. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساتين والجار ذي القربى والجار الجنوب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 وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَفَاقُوا مِمَّا وَسْوَسَ لَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا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 أَوَلَمَسْتُم مِّن نِّسَاءٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مِّن نِّسَاءٍ قَيِّتًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا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 ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله ذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يثرون على الله الكذب وتفى به إثماً مبيناً.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 ما لكم في المنافقين في أكله ما طلوا أو كسبه بمركسبه؟ أتريدونها فهذو من أضل الله وعيسى كلا فلا تجد لهم سبيل. والذو لَوْ تَكْفُوْنَ كَمَا كَفَوْوَ فَتَكُونُونَ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 وَإِذَا كُنْتَ تَسِيرُ بِفِرَقٍ تَلَمَّسُوا وَلَا تَفْلَتُ قُنْطَاءٌ فِئَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالَّذِي يَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُ وَالَّذِي يَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُ فَإِذَا شَدُّوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَالْكَافِرُ قَائْفَةٌ أُخْرَى لَمْ يصلوا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 ve ısa kumaanlın faa ki muçsalan, innəçsalat kanaat al müminet taban nokota, vəla tenu fi betgâil qoymen, təkunu təlmon, fəinnəhm yəlmon kəma təlmon, vətujun min وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخاء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 قالوا اننا اتخذنا من عبادك نصيبا مفروقا وله ثل انهم وله من انهم ولا, ولأ امر لهم فليبدكم باب الانعام فنلبتكم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 ليس بأمانكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجدهم من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو ولا يظلم نقيرا ومن أحسن دينا ممن من من أسلم وجنّه لله وهو محصن والذّم عملا ببراهي نحميفة والتق تقه ببراني نغلي ولا لله ما في السّماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَيَسْتَفْتُونَ كَفِرْنِاسٍ قُلِ اللَّهُ لُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَتْلَعَلَيْتُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنِّسَ إلَّا تَلَطُونَ مِنَ الَّذِي كُتِبَ لَهُنَّ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 وَتَتَّقُوا فَإِنَّ كان غفورا رحيما وإن يغني اللَّهَ كَانَ رَفِيعاً وَإِيَّا تَحْرَكَ يُغْلِلُ كُلَّ سَعَةٍ وَكَانَ رَبُّهُ أَسِيعاً حَكِيماً وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ عَصَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قُرُونٍ أَيَّاتِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِمَا هِيَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 أَغْرَبَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَكَفَرُوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفع لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم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 وَدَعَلُوا لِلَّهِ عَلَنْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَّارِ وَنَتَجْدَ لَهُ النَّصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ كَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِيلَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَلْمُ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 وَأَتَيْنَا قَيْنَانَ سَاسَطَ الظَّالِمُ بِلا وَرْفَعْنَا فَنَقَمْتُ رَبِّ نَفَاخِدِ وَقُلْنَا لَهُ وَقُلْنَا لَهُ ادْخُلِ الْبَابَ جَزَاءً وَقُلْنَا لَهُ لَنَكَفُّ بِالسَّرْفِ وَأَقْلَلَ مِنْهُ إِفْقًا غَلِيظًا فَإِنَّ نَقْضَ عَهْدِكَ كَفْرٌ يَا بَآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلَهُمُ الْأَبْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِ الْقُلُوبِ نَا بَلِ الْقَبَاحُ الظَّامُّ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ فَمَن إِلَّا قَلِيلًا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 والقائمين الصلاة والمؤمنين الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء كسنئهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح من بعده، وأبو حيان إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهابون وسليمان، وأكمل داود زبورا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ الطَّامُ مُصْحَفَتَيْنِ بِالتَّكْلِيمِ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ فَإِذَا الرُّسُلُ وَكَانَ الظَّالِمُ عَزِيزَ الْحَكِيمَا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا آثَلَ أنزل إِلَيَّ آثَلَنِي بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ تَشْهَدُونَ وَتَخَابَ الْلَّانِ شَنِيدَا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 فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُبْ إِنَّمَا الْطَّالِبُ إلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَيَكُولَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَكِيلًا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 جاء اقر برهان للرب فضوانا اليكم نورا مبين فان الذين آمنوا بالله واتصدقوا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمه منه وفضل